اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشعت لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين